hum hum hum hum hum hum وشوق دفيء وقد يقتل الراحلين الحنين انايا بعيدا ويسكن قلبي ومن اجله لوعتي والفتور ومن اجله غوعه الذكريات بالامين رحلت وربيله فت للطلاق يقصر عن وصفها ما اقول رحلت وفي شفتي حديث جريح وفي عزم قلبي ذبول ورحلت وما كنت اعلم اني سيقصر عزمي وليلي يطول رحلت وفي شفتي حديث جريح وفي عزم قلبي ذبول رحلت وما كنت أعلم أني سيقصر عزمي وليلي يطول رحلت وفي شفتي سيحذيف جريح وفي عزم قلبي ذهول رحلت وما كنت أعلم اني ساقصر عزمي يطول ساقصر عزمي وليلي يطول على من إليهم اتوب ومن لست للبعد عنهم اطيق ومن أسهر الليل شوقا إليهم فيسخر من مقلتي الشروب وآخر ذكر يا حين أنام وأو وأول ذكر يا حين أفيق وأخر ذكر يا حين أنام وأول ذكر يا حين ذكر اذكرا واول ذكرى يحيانا افيق واخر ذكرى يحيانا انام واول ذكرى يحيانا ذكرى يحينا افيق و اول ذكرى يحينا افيق اسمي الرواتي والفطور ومن